الحسود بلا أخلاق ترى أين ذهبت أخلاق الجاهلية من ذا الذي يقتل سبعين من أجمل شباب الدنيا غدرا إنه الحسد الحسد حين يتسلل إلى القلب تنطفئ فيه الشمس وتختفي النجوم وينعدم الأفق الحسد يصنع حقدا على الناجح وحقدا على النجاح الحاسد يتدحرج خلف المحسود ككتلة تتشرب الهفوات وتلتصق بها الزلات كيف يرى الحاسد الجمال وهو بين الأقدام؟ كيف ينجح وهو يحترق مع كل إنجاز الحسد أفقد الوثنيين مرؤتهم ورجولتهم حين رأوا رجلا كان بالأمس وحيدا طريدا رأوه يشيد دولة للأخلاق والنظم والتشريعات جن جنونهم وهم يرون رجالا كانوا بالأمس عبيدا يصبحون بالإسلام قامات وهامات خمسة عشر عاما لم يخنهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤذهم لم يمد يده على أحد منهم ومع ذلك أوجعوه حتى ترك لهم أحب البلاد إليه فلم يتركوه روعوه لاحقوه بسيوفهم رموه عن قوس واحدة منعوه من بيت ربه وغزوه في عقر داره وتناوبوا على إخافته وتهديده ولما أتوه صلى الله عليه وسلم أكرمهم أعطاهم لكنهم خانوه مجددا فنحروا أصحابه نحر الشياه ونحروا معهم أجمل أخلاق الجاهلية لذا حذر صلى الله عليه وسلم شعبه من دبيب هذا الداء الذي هو أبرز صفات إبليس من هذا الداء الذي يبيد الحسنات فقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ثم حلف فقال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أما شبابه المغدورون فلجأ بشأنهم إلى الدعاء ظل شهرا كاملا يقنط إذا رفع رأسه من الركوع الثاني لصلاة الفجر اللهم اشدد وطأتك على مضر على مضر وجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العلحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله والصحابة والصحابيات خلفه يقولون آمين يقول أحد الصحابة وذلك بدء القنوط وَمَا كُنَّا نَقْنُتْ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنزَلَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ فَتَرَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ لكن سهام الفجر أصابت الطاغوت عامر بن الطفيل الذي حرض على قتلهم والغدر بهم فأصيب بمرض عضال بورمة كغدة البعير جعلت قومه ينفرون منه فاعتزلهم في بيت امرأة حتى مل الوحدة والعزلة والكآبة فصاحك المجنون بمن بقي معه ائتوني بفرسي